بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لك رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق خلافة الرتي باللمن لمن وكان خليفة رسول ربي بقبوا رسول ربي تهيئ نمن بين ثبونان أهدي وجيانس نجيا سلطاء تجيا كبتها ورر رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ليكبر بعدا أكدر رسول ربي قسمت ليزا أكثت ليكن كستي ولأبن جرين إساني مع يا جران رسول ربي سلا وفتح الراء بعفني قمادوأكين لي نتري أوفت ميساني وليني نجدني ولدمن. هندي إساني تو. ربنا الآن هرّب التبوس رفان. هرّب سانكيس أتى نمو سقليه رسول ربي قد مع أوفن إساني الرجول إكا تجت. هرّب سانكيس سوي تدم نموان أجهي ولدتهي مرت اسانيتو أني رسول ربي عفت موجن دقا كجردو دغهي كجرد ورتيه مني ترغخنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم عفت اساني وجندقو تسينا هذا فبان كان في داي اساني حاتاتو ورني رسول ربي دكان توق علي ابن ابي طالب لما فان عباسي وروني قوان قجولي عباسي فضلي قسمي أقسم عسامة المزيد اللي ولي نجرا شكران نمنج الأمون مولى رسول ربيتي ربي جرهم در ايوها جركني نجاج كوري لكي علي عباسي فضلي قسمي فضلي في قسمي كن إلمان عباسي عساما المذيد في شكران عباسي في فضلي في قسم رسول ربي جنايسانى قرجال جن عثما في شكران بشان التبوس علي من أبي طالب حركي سأفيت لقيت رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي كنيجه السني جنن رسول ربي أفتى سدي adaadi fudani ifan ke eega kana rasul rabbi Manu aisha ke sasireer rakha yaman rasul rabbi salatu tu gahe hun dinu akka rasul rattise nihiyami godame akka ratti salatu fujcha Imamni hingiru Kuni wali gala أمة إسلامة والرسينا خنبر رسيدي نمن إمامته إسان صلاة كثينة حافظ ابن قصي رفع جدا يرو صلاة رسول ربي رت صلاة جنازة صلاة نمدون فمدون فرث صلاته نمن إمامته صلاة كثينة جرو جر رسول ربي صلى الله عليه وسلم ات صلاة ني جسني جنان صحابا والمر والمرية كتثنان رسول ربي أستأوى الله جلو بكتأوى نرتي والمرمن أبي بكرني سدي كتيرغني أستأوى الله يا أبي بكر يغني قافتن أبي بكر ديبي إنسان رسول ربي أدون أجيبه من أدوند دو إن درا إنساني أكن جلو ربي انبياتكو اجيسي وجده باكم اجيسي سنتي قبرني جريتن رسول ربي دبتا جريتن ابو بكر امتتهمي رسول ربي تي باكم ايسان دوان سنتي بول ليسانيقتني ودو مايسان من عائشة جيران قبر رسول ربي عباس في علي في فضل تسينيقته أقصت رسول ربي صلى الله عليه وسلم كمت أولا شكران أمم أول رسول ربي ثني قبر رسول ربي كث جد سني فايديم توتة جل أبي يقان فتاهي على خنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قبر جد سني سني أكسف تيسان كأبرنجة جولة رسول ربي صلى الله عليه وسلم آخر نماك رسول ربي صلى الله عليه وسلم أرقى قثم المعباسي رسول ربي صلى الله عليه وسلم هل كان أربعاء أولني صلوات ربي وسلامه عليه سهابان ولتدچأني كما ليه يا الدهان رسول ربي سانكي السادقو كانان ياني ساني كما ليه ججباتي أنا ثمن مالك ربي سرى هجارة أكجل ما رأيت يوما قد أظلم ولا أقبه من اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوي يا اكا بوي يا رسول ربي نوراد ايه بويانو تدوخنا هين اگر ري جرا دومرتي الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان ينفع به عموم المسلمين وأن يجعله ذخرا لي يوم أن ألقاه سبحانه وتعالى إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غيان الراء غياء ثلثاءات كنيج أرجب بليشا ساعة جهة في دقيقة سديه في سقندي قلنا نبتقي سنة سينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أن يروكنا أفان روموتين إسنهيكو وان دقققره الرابكي الستي ودو حق رسول ربي هنغوتين هفه حق رسول ربي غوتون دن ربنا ربين الآن إرنا بحاترون إسن اللي ورّ برسي وفي اللي فايدي سينا رسول ربي هبتي إلمان إساتي في هواس أو في فياد ربي سنها تاسس ربّن الآن رسولك إن نوجّي وياك إياما جانت الفردوس كيستت والنها أرقسيس ورّ الدنيا الرتي ودوهن أرقن ولن أرقين أدان دين الإسلام والرب هاتي برس يسنه هاتاه رب دين الران قتين يروبي يجر فيرو على جر اللة يرو من جر فيرو على جر اللة ربنا الآن دينا إذا وجدناها جرتش سين رسول ربي حالكنان قول ابني جباب بنان ودون اريسين ودو جباب سني نمن أقنا من رامفايا دامنه هنگولين، دهر السنة أقنا من حفات ادوان گولين، جدو غالي ستي، سينا رسول ربي كانا غيا عراء كانا جيس سنة، درسي النوتي إردت جيس سنة، أقوم في، كراني درسي أفرتمي. ترسي أفرتمي لما الرد قيسني رحمني رسول ربي الرد هاجرات اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته